عباده المخلصين المخلصين بمنه وكرمه أن هذه المجالس أيها الإخوة قل وجودها في هذا الزمان وفي مثل هذه البلاد ووالله لهي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أين المساجد التي عمرت بالذاكرين أين المساجد التي دوت فيها تلاوة كتاب رب العالمين أين المساجد التي تفقها فيها عباد الله عز وجل في الدين إنها قليلة قليلة لا أقول في هذا البلد خاصة بل, كثير بل في كثير من أسقاع المعمورة وإن لله وإن إليه راجعون لأن المسلمين هم في إعراض عن دينهم في هذه الفترة إلا من رحم الله عز وجل فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يديم علينا هذه النعمة إنه ولي ذلك ومولاه أيها الإخوة تعالوا بنا لنواصل ما بدأنا فيه من شرحنا لكتاب لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع سلسلة دروس وعبر من قصار السور وهذه الليلة تمثل اللقاء التاسع من لقاءات هذه السلسلة وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن تفسير الشق الأول لسورة الماعون وقلنا إن هذه السورة مكية وهي سورة مباركة كريمة جديرة والله بأن تخصص لكل آية من آياتها خطبة كاملة أو محاضرة كاملة طويلة وكنا قد توقفنا عند قوله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون وبينا بحمد الله عز وجل وعونه وطوله معاني هذه الآيات وقلنا إن الله تعالى قد توعد بالويل والعذاب والنكال للمصلين الذين يسهون عن صلاتهم يسهون عنها بإخراجها عن وقتها يسهون عنها بعدم القيام بأركانها يسهون عنها بعدم الاتيان بشروطها يسهون عنها بعدم القيام بواجباتها يسهون عنها في عدم آدائها والقيام بها في بيوت ربها تبارك وتعالى يسهون عنها في عدم الخشوع فيها كل هذه المعاني قد جاءت عن السلف وكل ذلك ورد عن المفسرين وكل هذه المعاني صحيحة وليست بمتضاربة ولا متناقضة بل هي تصب في مصب واحد وهذه من بركة القرآن أيها الأحباب فعلى الإنسان إذا أراد نجاته في الدنيا والآخرة ألا يكون من هذا الصنف فإنه لا يكفي أن يقيم العبد الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم تعالوا بنا لنكمل تفسير بقية الآيات فتعالوا بنا أيها الإخوة في الله لنكمل تفسير السورة المباركة يقول عز وجل بعد قوله فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وهذه كما قال بعض أهل العلم كتفسير للآية التي قبلها هؤلاء, هؤلاء المصلين الذين يسهون في صلاتهم من أهم أوصافهم أنهم يراءون الذين هم يراءون فهم يتظاهرون بأنهم من المصلين حتى يقال انهم صلحاء ويتصدقون حتى يقال إنهم كرماء ويتظاهرون بالصلاح حتى يقال إنهم أتقياء وأنقياء وهكذا في كل أعمالهم يجعلونها للسمعة والرياء وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الناس بعلمه سمع الله عز وجل به سائر خلقه وصغره وحقره إنهم الذين لا يريدون بأعمالهم وجه الله جل جلاله لا يريدون بأعمالهم وجه الله بل يريدون ثناء الناس والمحمدة والرياء, والرياء من أهم صفات المنافقين لأنهم لا يريدون بهذا العمل ابتغاء وجه الله بل يريدون ثناء الناس ومحمدتهم كما قال الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا, قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يقومون إلى الصلاة كسالا لأن الصلاة ثقيلة عليهم لذلك لا يصلون لله فهي أثقل ما تكون عليهم كأنه جبل يريد أن يتزحزح من على أكتافهم يراؤون الناس يريدون بأفعالهم محمدة الناس وثناء الناس فهم اتخذوا هذه الصلاة أيها الأخيار تقية وحماية من أجل أن توصم دماؤهم وأن توصم ذراريهم ونساؤهم من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم مرائين والرياء هو إرادة العباد بعبادة رب العباد هكذا عرفه كثير من أهل العلم إرادة العباد بعبادة رب العباد يعني أن يعبد الإنسان ربه في الظاهر ولكنه لا يريد بذلك الوصول إلى رضا ربه وإلى رضوانه وإلى جنته ومغفرته بل يريد أن يرضي الناس وأن يظهر للناس أنه من العابدين وأنه من القانتين وأنه من المصلين الذين هم يراؤون والرياء والنفاق كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه فإن المنافق مراء في كل حالاته ولذلك يخالف ظاهره باطنه في جميع أعماله لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولأن الكفر قد استقر في قلبه وأظهر الإيمان اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون فهم يندسون في صفوف المسلمين ويختلطون بالمسلمين الموحدين لكنهم لا يؤمنون بالله الواحد الأحد نفاقهم أكبر وكفرهم أكبر والعياذ بالله لأن النفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي أو نفاق أكبر ونفاق أصغر فالمنافقون نفاقا أكبر لم يستقر الإيمان في قلوبهم بل هم دائما في شك وفي ريب وفي ريبة من أمرهم يشكون فيما يسمعون عن الله ورسوله يشكون في وجود الله يشكون في صحة الإسلام يشكون في, صد في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون في ثبوت الجنة والنار دائما في شك وفي ريب وفي حيرة فلا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار ولذلك نجد أن ظواهرهم دائما تخالف بواطنهم فلا يعملون عملا يبتغون به وجه الله بل لا يريدون بذلك إلا دفع الشبهات عنهم وإلا من أجل أن يحسبوا من جملة المسلمين الموحدين لكن هيهات هيهات فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الذين هم يراؤون فالنفاق كله رياء والمنافقون جميعهم مراؤون أما الرياء فإنه قد يكون أعمى من النفاق من وجه كما قال أهل العلم وذلك أنه قد يكون الإنسان موحدا مؤمنا بالله تعالى ويرائي, ويرائي في عمله أو في عمل من الأعمال قد يكون الإنسان مخلصا في كثير من الأعمال الصالحة لكن في هذا العمل بالذات يكون مرائيا لا يريد بهذا العمل وجه الله جل وعلا وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عظيما على امته من هذا الداء من هذا الداء القاتل الذي يعد محبطا للاعمال وموجبا لحلول غضب الكبير المتعالي جل كما في الحديث الذي رواه الامام احمد بسند صحيح من حديث محمود بن, بن لبيد رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء الرياء يقول الله عز وجل الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء والعياذ بالله يضحهم ربنا تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا لهؤلاء الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء بل والله لقد عد النبي صلى الله عليه وسلم خطر الرياء على المسلمين علينا أيها الأحباب أشد من خطر فتنة المسيح الدجال وقد سمعتم ما قلنا في المسيح الدجال فإن المسيح الدجال من أعظم الفتن التي تمر بها البشرية لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خوفه على أمته من داء الرياء أشد من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح كما قال الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا يوما نتذاكر المسيح الدجال يعني نتكلم عن المسيح الدجال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الرياء او الشرك الخفي يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لنظر رجل اليه يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لنظر رجل اخر اليه هكذا قال صلى الله عليه وسلم وفي صحيح ابن خزيمة بسند حسن من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا وما شرك السرائر يا رسول الله شرك لا يظهر لا يظهر على الجوارح بل مستقره القلب الشرك الأكبر يظهر أثره على الجوارح إذا ذبح الإنسان لغير الله يظهر هذا للناس إذا حلف بغير الله يظهر هذا إذا سجد لغير الله أو ركع لغير الله أو صرف بعض أنواع العبادات التي تظهر هذا من الشرك الأكبر الذي يظهر لكن هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الصغائر وبالشرك, وبالشرك الخفي وبشرك الصرائر هو الرياء أيها الناس إياكم وشرك الصرائر قالوا وما شرك الصرائر يا رسول الله قال أن يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلكم هو شرك السرائل إنه داء قاتل إنه داء عضال قد انتشر في كثير من القلوب عافان الله وإياكم كم من الناس إذا رأيته يصلي في المسجد يصلي الصلاة على أكمل وجه يصلي الصلاة على أكمل وجه تجده يأتي في صلاته بجميع أركانها وواجباتها ومستحباتها إذا قام ليقرأ اطمأن في قراءته إذا ركع اطمأن في ركوعه إذا رفع من الركوع اطمأن في رفعه من الركوع إذا هوى إلى السجود فكذلك وقل مثل ذلك إلى أن ينهي الصلاة فإذا ما رآه الناس قال إن هذا الرجل يصلي صلاة بنحو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل متقن في صلاته وقد يعجب الناس بذلك لكنه لو كان وحده في غرفة وأغلق على غرفته هذا الباب أو كان وحده في الظلام ليصلي صلاة نافلة أو صلاة سنة مؤكدة أو صلاة فائتة فإنه ينقر هذه الصلاة نقر الغراب وهذا أكبر دليل على أن هذا الرجل مرائي لا يريد بصلاته وجه الله عز وجل لماذا حسن صلاته أمام الناس وأفسدها فيما بينه وبين ربه إذن هذا الرجل جعل الله تعالى أهون الناظرين إليه وأحقر الناظرين إليه إذن سوف يحقره الله عز وجل ويصغره أمام خلقه فإذا أردت أن, تع... أن تعلم إخلاصك هل هو مستقر في قلبك أم لا فانظر إلى حالك في خلواتك ولا تحكم على نفسك في جلواتك الجلوة هي ما يفعله الإنسان أمام الناس والخلوة هي ما يفعله الإنسان وراء الناس إذا استوى حالك في الخلوة والجلوة فسل الله عز وجل القبول واحسن بربك تبارك وتعالى الظن وتحرى الدعاء ان يقبل الله تعالى منك عملك اما اذا كنت على الاخرى والعياذ بالله اذا كنت تراقب الله تعالى في الملا وتعصيه في الخلى تحسن الصلاه في الملا وتفسدها في الخلى تحافظ عليها امام الناس وتتهاون بها إذا كنت وحدك فإن هذا من النفاق وإن هذا من الرياء وإن هذا من الشرك الأصغر وإن هذا من الشرك الخفي وإن هذا من شرك الصغائر وعملك هذا مردود عليك لأن الرياء محبط للأعمال, للأعمال قليله وكثيره ولذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى لا يغفره لأنه سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إذا أشرك الإنسان في عمله والعياذ بالله مع ربه أحدا غيره فإن هذا العمل يكون محبوطا ويكون حابطا واسمع إلى ما قرره الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم وهذا البحث الذي سأذكره يستدل به أغلب علماء العقيدة يقول اعلم أن العمل لغير الله عز وجل على أقسام القسم الأول أن يكون هذا العمل يريد به العبد غير وجه الله على الاطلاق. يكون رياءً محظى فهذا والعياذ بالله مردودٌ ويوجب لصاحبه الخزي والعار والش... والشنار والنار وهو كحال المنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا النوع الثاني أو الحالة الثانية إذا نوى الإنسان بعمله محمدة الناس وثناءهم فإذا اتصل الرياء بهذه النية من الأول فإن هذا العمل كما قال ابن رجب قد دلت الأدلة على أنه يكون محبوطا لماذا؟ لأن الرياء كان من أصل العمل الحالة الثالثة أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله عز وجل ثم يطرأ على هذه النية الخالصة لوجه الله الرياء يطرأ طرؤا يقول فإذا دفعه الإنسان يعني دفع الإنسان الرياء واستعاذ بالله تعالى من هذه النية الخبيثة المفسدة للعمل فإن العمل مقبول باتفاق أهل العلم وأما إذا استرسل مع هذه النية مع العلم أنه لما بدأ العمل بدأ بإخلاص ولم يشب أول عمله ولم يشب إخلاصه شيء من الرياء إذا استرسل مع هذه النية التي طرأت طرؤا يقول الإمام ابن رجب فإن العمل لا يحبط بالكلية بل إن الله تعالى يجازيه على نيته الأولى يجازيه على هذا القدر القليل الذي كان فيه مخلصا لله الجليل جل وعلا وهذا هو قول الإمام أحمد والإمام ابن جرير الرحمة الله تعالى وهو اختيار الحسن البصري هذه هي زبدة البحث في هذا المقام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فالرياء يسبب للعبد الخزي والعار والفضيحة على رؤوس الأشهاد في الآخرة لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية يقول سبحانه جل شأنه يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون على ربكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية واسمعوا إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام التلمذي في سننه وحسن سنده الألباني من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من أشرك في عمله أحداً مع الله عز وجل فليذهب إليه لينال جزاءه فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشركة أي فضيحة أكبر من هذه؟ يفضح على رؤوس الأشهاء جعلت الله جل وعلا أظهر أهون الناظرين إليك ظلنت أن الله تعالى لا يخفي عليك ما تسر وما تعلن هنا تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فيفضح هذا الرجل يفضح صاحب هذه النية ويقال له اذهب إلى هذا الذي عملت من أجله هذا العمل الصالح سل... سل الثواب منه وهل يجد عنده ثوابا إلى الحسرة والندامة فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك يقول جل شأنه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إذا عمل الإنسان عملا ونوى بهذا العمل غير وجه, غير وجه الله وغير رضى الله تبارك وتعالى فإن الله يتركه ويكله إلى عمله وإلى نيته ويقال له إذهب إلى هؤلاء لتنال جزائك الذين هم يراؤون ومن أهم ما يذكر في هذا البحث أيضا أيها الأحباب الحديث الذي يخلع القلوب من الصدور وهو حديث طويل رواه الإمام مسلم والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث ينشغل أن عليه ثم يفيق ثم يُغمى عليه ثم يفيق لهول هذا الحديث ولعظمة هذا الحديث الذي أخاف عباد الله الصالحين والذي أشفق منه العارفون بالله تبارك وتعالى لأنه والله ما أتعب العارفين بالله وما كان شاقا على الصالحين وعلى المتقين لرب العالمين إلا تجريد النية لله جل شأنه فإن العمل يسير لكن أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فإن هذا هو العسير على كثير من الناس نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين حديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد أول رجل يقضى عليه قال أهل العلم يعني أول رجل يقضى عليه من أمة الإسلام لأن هناك من قضي عليه كالكفار والمنافقين نفاقا أكبر ذهب بهم إلى أمهم الهاوية لكن هذا الحديث محمول على أن الذي يقضى عليه بادئ ذي بدء, بدء هو من هو الذي ينتسب إلى هذه الأمة إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد مات شهيدا في ساحة الوغى والشرف في ساحة القتال في سبيل الله استشهد فيعرفه الله عز وجل نعمه يقول تذكر نعمتي عليك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في العام الفلاني فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها فيقول فماذا عملت فيها فقلوا يا رب قاتلت فيك حتى استشهد قاتلت فيك حتى استشهد ما خذت هذه المعركة وما فعلت هذه هذا الشيء الذي به أزهقت روحي ومت إلا ابتغاء وجهك الكريم إلا من أجل أن ترفع راية لا إله إلا الله ولكن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذي يعلم ما تسرون وما تعلنون وهو عليم بذات الصدور يفضحه عز وجل ويخزيه ويقول له بل كذبت كذبت إنك قاتلت ليقال جريء ليقال شجاع وقد قيل كانت هذه بغيتك وهذه غايتك وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في نار جهنم سبحان الله العظيم رجل قتل في ساحة القتال في ساحة الشرف وظاهر حاله أنه شهيد وقد يستبشر الناس بذلك ويقال هنيئا له الجنة لكنه ما ابتغى بذلك وجه الله أراد بذلك أن يقال عنه شهيد وأن يقال عنه شجاع وجريء وقد قيل, قيل فيه ذلك فكانت غايته الدنيا وهنا يسحب على وجهه ثم يلقى في نار جهنم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران نعوذ بالله تعالى من حالهم نعوذ بالله تعالى من حالهم نعوذ بالله من حالهم ورجل تعلم العلم وعلمه نعم تعلم العلم تحصل على الشهادات ونال التقديرات وقرا القران اه حفظه فيؤتى به يؤتى به فيعرفه الله تعالى نعمه تذكر نعمة عليك تذكر نعمة كذا وكذا علمتك العلم تعلمت قرأت القرآن علمت يقول نعم فيعرفها فيقال ولكنك كذبت تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم والعياذ بالله. إنه رجل حفظ القرآن كله وتعلم العلم وجلس للإفتاء وخطب الناس طويلا وربما يكون له من الكتب والتأليفات والمؤلفات السمعية المسموعة والمقرؤة والمرئية ما الله به عليم لكنه ما أراد بذلك وجه الله الكريم. أراد بذلك السمعة والرياء أراد أن يذاع صيته في البلاد وأن تكون له شهرة وأن يذكر اسمه في كل مجلس والله عز وجل قد علم بذلك فرد عمله وأحبط عمله ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي به في النار ورجل آتاه الله تعالى من أصناف المال من جميع أصناف المال فيعرفه الله تعالى نعمه ماذا عملت فيها؟ فيقول ما تركت سبيلا ينفق فيها لك إلا أنفقت ما تركت سبيلا للخير تزكيت تصدقت أعنت الفقراء والمساكين كفلت اليتامى بنيت المساجد شاركت في المشاريع الخيرية ما تركت سبيلا إلا أنفقت فيها لك فيقول الله عز وجل كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد ليقال سخي ليقال كريم وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه وفي لفظ آخر صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا, هري... يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هذه عاقبة الرياء هذه نتيجة عدم الاخلاص في العمل ولذلك كان السلف الصالحون عليهم رحمة الله تعالى يفرون فرار الإنسان من الأسد من ذياء الصيط ومن الشهرة فلا يتعرضون إليها ولذلك كانوا يؤثرون الخمول والتخفي وخرج ابن مسعود رضي الله عنه يوما من بيته فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال على ما تتبعوني والله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع وكان رضي الله عنه يوصي أصحابه بهذه الوصايا الجليلة الجميلة التي يحتاجها الخاصة قبل العامة ويقول كونوا, كونوا أوعية العلم مصابيح الدجا سرج الليل أحلاس البيوت خلق الثياب تعرفون في السماء وتخفون في أهل، عند أهل الأرض تعرفون في السماء وتخفون عند أهل الأرض وكان أبو العالية وما أدراكم ما أبو العالية إنه أحد أئمة التابعين رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس له وبين يديه أكثر من أربعة قام وتركهم كان هذا هو حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولكن هنا أيها الإخوة لا بد من أن نصحح مفهوما عظيما وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يترك صالح الأعمال لا ينبغي أن يترك العمل الصالح استنادا لهذا الحديث لأن بعض الدراوشة وبعض المتصوفة وبعض من ينتسب إلى الدعوة زعم وأنهم من الدعاة إلى الله قد يستدل على من يريد أن يحفظ كتاب الله بهذا الحديث ويستدل على من يريد أن يتعلم العلم الشرعي بهذا الحديث ويستدل على من يريد أن ينشر العلم بهذا الحديث ويستدل على من يريد أن يتصدق بهذا الحديث وهذه من مداخل الشيطان فإن الشأن كل الشأن أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله وحده وعليه أن يراقب نيته في السر والعلانية وأن يحاسب نفسه دائما وأبدا لأنه لو ترك الناس الأعمال الصالحة لسدت جميع أبواب الخير ولخشي كل إنسانا على نفسه من هذا الداء العضال من الرياء ولو دعونا إنسانا كريما ليتصدق لقال لا أنا ما تصدق أنا خافا أن أصحب على وجهي فألقى في نار جهنم وندعو الشباب لحفظ كتاب الله وللإقبال للعلم الشرعي حتى يكون دعاة المسلحين بهذا العلم العظيم لينوروا على الأمة لا قالوا لا نخاف نحن نحبذا نبقى في الجهل فيدخل عليهم إبليس من باب آخر فيلبس عليه. وإلا كيف عرفت أسماء العلماء وكيف نشرت كتبهم وكيف نشرت شرائطهم وكيف نشرت فتاويهم فإن ذياع الصيط لا بد منه والشهرة لا بد منها لا بد من أن تتحقق لكن لا تكون مقبولة طاهرة طيبة زكية متواصلة إلا إذا كانت من عند الله عز وجل واعلم أنه كلما كان الإنسان مخلصا في عمله فإن الله سبحانه جل شأنه يأبى إلا أن ينفع الله بعلمه لا بد في العاجل أو في الآجل لا بد أن يعرف بهذا الشخص ولا بد أن يذاع صيته ولا بد أن ينفع الله تعالى الناس بدعوته وأن ينتصر هذا الإنسان لأقواله وأن تظهر أقواله وفتاويه وأن يهتدي الناس بهذا العلم كحال سلفنا الصالحين وهذا وعد الله تبارك وتعالى اسمع إلى قوله جل شأنه ومثل كلمة طيبة ألم ترى, أن الله ضرب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فالدعوة الصادقة والكلمة التي خرجت من القلب والعمل الذي كله إخلاص لله عز وجل لا بد أن ينفع الله به في العاجل أو في الآجل ولا يمكن أبدا أن يضيع ولذلك قال تعالى في سورة الرعك فأما ما ينفع الناس فيذهب جفاء فأما ما ينفع فأما يقول تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء يعني أن الذين لا يريدون بعملهم وجه الله سوف تذهب أعمالهم كما يذهب الزبد عرفت ما هو الزبد الكشكوشة التي تكون على الماء بالعامية فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثاء لما ألف الإمام المالك وقد حدثتكم عنه مرارا لما أنهى كتابة الموطأ تعرفون الموطأ أغلبكم مالكية لما أتمه رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه جعل بعض الناس يتسابق في كتابة الكتب حتى كل واحد صار يكتب هذا الموطأ جاءوا إليه قالوا يا إمام كثرت الموطئات في السوق قال دعاهم والموطئات فإنه ما يبقى من هذا الأمر إلا ما كان لله ذهبت كل الموطئات وبقي موطأ مالك إنه الاخلاص إنه الإخلاص لله عز وجل وعد الله والله تعالى لا يخلف المعاد وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كتب ألفها شيخ الإسلام رحمه الله في السجن أشياء كتبه على الجدار بفحمة وقل مثل ذلك لابن الجوزي وابن عقيل وغيرهم في السجون ثم خرجت هذه الكتب ونفع الله عز وجل بها المسلمين في هذا العصر وانتفعنا بها نسأل الله تعالى أن يزيهم خير الجزاء وأوفره إنه الإخلاص. الإخلاص لله تبارك وتعالى والله جل سأنه في الأعمال الصالحة يثني على الذين يظهرون العمل ويثني أيضاً على الذين يسرون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار فلا يجوز أبداً وهنا نقطة مهمة لا يجوز أبداً أن نظن بإنسان ظن السوء لأنه لا يعلم النيات إلا عالم الخفيات إياك أن تظن بأخئك ظن السوء وأن تقول إنه مراء أو أنه يريد محمدة الناس أو ثناء الناس أو يبتغي الشهرة من الذي أدراك إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا فلا يعلم النية إلا الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد حينما أراد أن يبقر بطن بعض الناس ماذا قال له قال يا خالد إن لم نؤمر بأن نشق على صدور الناس أو أن نشق بطونهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالظاهر حتى المنافقين وهو يعلم أنهم منافقون وأجرى جميع أحكام الإسلام الظاهرة على ظاهرها من الأنكحة والمواريث مع أنهم منافقون ورثهم وورث, وورث منهم وأنكحهم ولما قيل له ألا نقتلهم ألا تقتلهم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه فلا يجوز الحكم على النيات ولم تبه من هذا المدخل الشيطاني حتى لا يثبتنا عن فعل الخير الذين هم يراؤون يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وكان واعظا جليلا يقول ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما كلمات نيره تكتب بخط الذهب ترك العمل من أجل الناس بعض الناس يقول لا أنا أترك أخشى الباب اللي يأتيك منه الريح سده استريح يترك العمل من أجل الناس هذا وقع في الرياء أما إذا عمل من أجل الناس فقد وقع في الشرك والإخلاص أن يعافى الإنسان منهما اعمل العمل وسل الله تعالى الإخلاص لأن الإخلاص شرط في صحة العمل فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله وكان فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم يراؤون وهناك نقطة أيضاً ينبغى أن ننبه عليها أيها الإخوة وهي أن كثيرا من العصاه يرمون أهل الطاعات وأهل الصلاح بالرياء سبحان الله فتجد الذي لا يصلي يرمي المصلي بالرياء يقول الإيمان في القلب هنا أما الصلاة هذه المتبرجة السافرة ترمي المتحجبة بالرياء الإيمان في القلب كما رمي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يصلي في ظل الكعبة يوما والحديث في البخاري وغيره ورواه ابن اسحاق أيضا وكان أبو جهل عليه لعنة الله وعقب بن أبي معيط وغيرهما من صناديد الشرك والكفر جلسين وكان صلى الله عليه وسلم يصل صلاة بركوع وسجود فلما سجد قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق من منكم يقوم إلى, إلى هذا المرائي مرائي. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالرياء على أنه يصلي ليريهم أنه مصلي كحال كثير من الناس وهذه من مداخل الشيطان يقول له لا تصلي الإيمان هنا هؤلاء كلهم منافقون مصلون كلهم مرأون ولكن هيهات هيهات من منكم يقوم إلى هذا المرأي فينتظر إذا سجد فيذهب إلى فيذهب إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على كتفه إذا سجد وسل الجزور هي أمعاء وكرش البعير قال والعرب أنتا ما يكون عندهم هذا الشيء وفعلا ذهب الشقي عقب بن أبي معيط لعنه الله وتحين سجود النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهذا السلل النتن العفن النجس ووضعه على رأسه وكتفه وظل صلى الله عليه وسلم ساجدا يمرغ وجهه في التراب ويدعوه حتى جاءت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تزيل عن أبيها النجاسة والقذر وهي تدع عليهم وتسبهم شنشنة معروفة من أخزم وافتراء متكرر ومتجدد في كل زمان ومكان يرمى أهل الطاعات والصلاح والالتزام بالرياء وأنتم أهل الفسق والفجور إن كنا نحن مرائين أنتم شر مننا تأتي المتبرجة التي أظهرت مفاتنها ومحاسنها واستحقت لعنة الله عز وجل فتتهم المتحجبة العفيفة الطاهرة بالرياء أمر والله عجب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون يراؤون في أعمالهم ثم قال بعدها ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون وهذه صفة أخرى من صفاتهم لأن بعض العلماء من قال إن هذه الصورة تناولت الكلام عن فئتين فئة الكفار وفئة المنافقين ففي, ففي الشق الأول عندما قال ربنا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين قالوا هذا النصف الأول للكفار والنصف الثاني للمنافقين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون ويمنعون الماءون يمنعون الماءون فهم لم يحسنوا لا في عبادة الله ولم يحسنوا في معاملتهم لعباد الله عز وجل ما أحسن في عبادة الله وما أحسن أيضاً في معاملتهم لخلق الله تبارك وتعالى حيث أنهم منعوهم مما يجب منعوهم من إعارتهم الأشياء التي ينبغي ألا تمنع وقد اختلف أهل العلم في معنى الماءون هنا فبعض أهل العلم وهو قول الجمهور أن الماعون كل ما ينتفع به الناس كالحبل والدلو والسطل والمقص والسكين وما أشبه ذلك من أنواع الماعون والأدوات المنزلية ومن أهل العلم من قال إنها الزكاة المفروضة وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم يقول ابن جرير والحق أنه لا تعارض بين كل هذه التفاسير فإن هذا الوصف يصدق فيهم ومنع الماعون هنا يشمل منع الزكاة المفروضة والصدق التطوعية ومنع الماعون الذي يستعمله الناس في قضاء حوائجهم كل هذه الأمور تدخل في معنى الماعون ومن قواعد التفسير وأصول التفسير المقررة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته أن اللفظ في كتاب الله إذا كان يحتمل معنيين فالواجب أن نحمله على المعنيين جميعا وهذا من بركة القرآن قد تدل الكلمة واحدة على أكثر من معنى احملها إذا ما وجدت تعارضا إذا لم تجد تعارضا بين المعاني يجوز أن نحملها على كل المعاني وأن نفسرها تارة بهذا القول وتارة بهذا القول بحسب ما يناسب المقام شريطة أن يكون هذا التفسير تفسيرا سلفية أي من سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فهذا أصل لابد أن يرعى الذين هم هذا هو التعريف أن ينتفع بعين من أعيان المال على أن لا تزول هذه العين يعني مثل ماذا مثل آدات من الأدوات كمطرقة كالحبل كالدلو أن يعيرها الإنسان على إنسان آخر فينتفع هذا الإنسان بهذه العارية هل زالت عينها أجيب لا انتفع بها مع بقاء, مع بقاء عينها بخلاف الأشياء التي تتلف كالزيت للمصباح والكحل للاكتحال والشحم للدهن وما أشبه ذلك هذه أمور كلها تتلف وهذه لا تسمى عارية هذا يسمى قرض هذا يسمى قرض فإذا أعطي على سبيل وأنا الآن سندخل في مساء الفقهية الآن لا بد منها إذا أعطيت هذه الأمور على سبيل السلف ينبغي أن تعوّف ينبغي أن ترد إما بمثلها أو بقيمتها أما إذا أوطيت على سبيل الهبة مثل أن يستلف إنسان من إنسان زيتا ليقد المصبح أو كحلا ليكتحل إذا سامحه وأذن له فيه فإنه لاجب عليه ضمانه وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم العارية وقد حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني الإجماع على استحبابها نقل إجماع أهل العلم على أنها مستحبه أي أنه يستحب للإنسان الذي عنده معون وقصده بعض جيرانه أو إخوانه لاستلاف هذا المعون يستحب له أن يرده عليه وليس ذلك على سبيل الوجوب نترك بقية البحث إلى ما بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين ويصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين نواصل أيها الأحبة تفسير السورة الكريمة وتوقفنا قبل الصلاة مع قوله تعالى ويمنعون المعون وقد عرفنا معنى المعون في هذه الآية المباركة ويدخل في ذلك العارية كما ذكر أهل العلم وهي الانتفاع بعين مال مع بقاء أو إباحة الانتفاع بعين مال من الأموال مع بقاء عينه واختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم العارية فنقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أنها مستحبة يستحب للإنسان إذا كان عنده معون ينتفع به أن يعيره على شخص إذا طلبه منه وقال بعض أهل العلم بل إنها واجبة إذا كان عند الإنسان معون ينتفع به الناس وقصدك أحدهم لا يجوز لك أن ترده واستدلوا بهذه الآية ويمنعون المعون ومما استدلوا به أيضا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرت فيه صدقة الإبل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقها يعارة دلوها وإطراق فحلها ومن لبنها يوم ورودها ولكن هذا نزع فيه بعض العلماء لأن أمورا لا تعد من العارية كاللبن لأن اللبن يتلف والتحقيق في هذه المسألة أن الأصل في حكم العارية أنها مستحبه وقد تكون واجبة كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني قد تكون مستحبة عند عدم الضرورة لكن إذا اضطر إنسان إلى أن يستعير منك شيئا ومنعته منه فإنك تأثم بذلك فإنك تأثم مثل لو استعار منك دلوا ليستخرج الماء ليشرب أو ليسقي إبله وتركته فإنك تأثم بذلك بل إن هناك مسألة ذكرها أهل العلم وهي مسألة وهي مسألة الترك هل الترك كالفعل في الحكم وقد مضى أظن الكلام عن هذه المسألة فيما سبق يعني هل لو أن إنسانا مثلا. كان مشرفا على الموت وتركته حتى يموت ويمكن لك أن تنقذه من الوفاة وتركته بعض أهل العلم من يرى أن المسألة ليس فيها شيء ولكن جمهور أهل العلم قرروا من القواعد الفقهية أن الترك كالحكم في الفعل كالفعل في الحكم كما قال صاحب مراق السعود والترك فعل في صحيح المذهب فإذا تركت إنسانا حتى يموت وكان عندك شيء يمكن أن تدفع الموت عنه به وتركته حتى يموت في حكم الإسلام كأنك أنت قتلته ولذلك نمثل لهذه المسألة لمسألة العارية بالخيط الخيط وال... والإبره مثلا لو أن هذا الإنسان جريح له جرح بالغ ونحتاج إلى أن نخيط جرحه وعندك خيط وإبره ومنعته من ذلك حتى تواصل الدم في الخروج والسيلان حتى مات فإنك كقاتله فإنك في الإسلام كما لو قتلت إذن يكون القول الفصل في هذه المسألة أن العارية, العارية الأصل فيها أنها مستحبة لكنها قد تكون واجبة عند الضرورة وليعلم أن الضرورة تتفاوت الضرورة تتفاوت قد يكون هذا الإنسان مشرفا على الهلاك فتكون واجبة أكثر وقد يكون هذا الإنسان يريد أن يشرب ماء ويريد أن يستعير هذا الدلو منك لا يجوز لك أن تمنعه هذا عن حكم العارية ومما يتعلق بها أيضا من أحكام بإيجاز شديد أن العارية اختلف أهل العلم في ضمانها هل مثلا لو أن إنساناً أقرض انسانا آخر شيئا من الماعود أسلفه هذه العارية أسلفه فأتلف ذاك المستعير هذا الشيء هل يضمنها أو لا يضمنها في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم المشهور من مذهب الأحناف ومذهب الإمام مالك أن العارية كالأمانة لا يضمنها إلا إذا تعد لا ضمان عليه كما لو أن انسانا أعطاك أمانة فأودع عندك هذه الأمانة قالك هذه وديعة خب هذه عندك وقدر الله أنها ذهبت لا تضمنها لكن هذا مقيد بما لو لم تتعد فجعل الأحناف والمالكية العارية كالأمانة غير مضمونة إلا إذا تعد أو فرت ويرى الشافعية والحنابلة أنها ليست كالأمانة بل هي مضمونة مطلقا إلا إذا تلفت فيما تستعمل له فهي مضمونة مطلقا كالسيف إذا أقرض ثم انكسر في القتال هذا لا ضمان فيه عند الشافعية والحنفية لأنه استعمله في فيما هو مأذون له وفيما جعل له والدليل على ذلك وهذا القول هو الصحيح أن الإنسان ينبغي أن يضمنها إذا استعار شيئا ثم أتلفه نعم فإنه يضمنه فانه يضمنه والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وحسن الحديث الألباني أن صفوان ابن أمية استعار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أدرعا جمع درع عرفت الدرع الذي يتترس به الإنسان في القتاع قالوا إما ثلاثين وإما ثمانين وإما مئة اختلفت الروايات فضاع بعضها من المستعير النبي صلى الله عليه وسلم من المعير صفوان بن أمية فضاع بعضها فقال صفوان أغصبا أم عارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة ثم لما ضاعت هذه الأدرع عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصفوان أن يرد له بعض الأدرأ أو أن يعطيه ثمنها فقال أما اليوم, فإني في الإسلام أرغب. أما اليوم فإني في الإسلام أرغب وأسلم ويستدل له أيضا بذلك ولذلك قال الفقهاء إذا كانت هذه العارية التي استعرتها وأتلفتها إن كان لها مثل يجب مثلها وإن كان ليس لها مثل يجب قيمتها واستدلوا بما رواه البخاري رحمه الله في كتاب المظالم أن عائشة رضي الله عنها ضربت حفصة فسقطت القصعة من يدها فانكسرت القصعة وانتثرت طعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة فدفعها إلى حفصة وقال قصعة بقصعة وطعام بطعام والحديث رواه البخاري من حديث أنس بن مالك مسألة أخرى تتعلق بالعارية لأنها تناسب المقام اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو طلب المعير من المستعير العارية أن يردها في الحال بعض الناس هكذا يعير ثم يقولوا الآن أعطيها بعض أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يردها في الفور وإذا أبقاها عنده فإنه يدفع عليها أجره ويرى بعض أهل العلم خلاف هذا القول أنه إذا تعذر عليه أو لحقه ضرر بذلك فإنه لا لاجب عليه أن يردها مثل ذلك مثلوا لذلك مثلا بما لو اقترض الإنسان سفينة من إنسان كصياد اقترض زورقا أو قاربا من شخص عارية ثم اتصل بها الجواء قال الآن ترد لي والبحر هائج مائج ما استطيع اش نقول؟, نقول هذا بحسب الحال وكذلك مثلوا لهذه المسألة بمسألة أخرى مثل لو أعار إنسان أرضا على شخص آخر أخذ الأرض على أن يزرعها لنفسه ثم جاء قبل الحصاد قال ترد لأرض الآن هذا ما يصلح ليش؟ لأنه ما تم الانتفاع فهذا القول هو الثاني هو الصحيح فليس فيها تأجير وليس فيها أجرة نعم ومن الأحكام التي تتعلق بالعارية أيضا أنه إذا استعار الإنسان شيئا فإنه يجب عليه أن يرده على صاحبه وَيَا وَيْلَهُ إِذَا جَحَدَ يقول جل وعلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أهلها والناس اكتووا كثير من الناس اكتووا بهذا الشيء يسلف شيئاً يعيره ثم ذاك ينسى لأن الطالب ينسى والمعطي لا ينسى فلو كتب هذا الشيء لكان أحسن وكانت امرأة من بني مخزوم من أشراف العرب عام الفتح تستعير المتاع وتشحده تأخذ المتاع وتشحده قيل حلي وقيل معون المهم تأخذ الشيء ثم تشحده فيؤتى له يا فلان رد علينا تشحد لا ما ما فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعها اهتمت قريش محمد يقطع فينا شريفة منه مستحيق. قالوا لا بد من تدخل لازم أصحاب الأكتاف يتدخلوا لابد من نرسل قال نرسل حب حبه أسامة بن زيد أسامة بن زيد بن حارثة نرسله لأنه لا يرد له طلب والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويحبه أباه فأرسل أسامة يشفع فيه يشفع في هذا المخزنة قال أرسلتني قريش في المرأة ماذا ترى يا رسول تشفى في حد من حدود الله يا أسامة ثم غضب النبي عليه الصلاة والسلام المنبر خطب الناس خطبة مزلزلة قال أما بعد أيها الناس فإنه قد أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صدق رسول الله قال الزهري حاشها أن تسرق حاشها أن تسرق وش لعبة هي؟ إذن لا يجوز جحد ماذا؟ جحد العارية لأن ذلك من الخيانة وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام أدّي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك أدّي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك وللعارية بعض الأحكام أيضا موجودة في كتب الفقه هذه الصورة أيها الأحباب على وجاستها على وجازتها وقلة آياتها تناولت كل هذه الأحكام وتناولت كل هذه الفوائد فسبحان منزل القرآن هذه الصورة أيها الإخوة تضمنت وجوه من البديع والبيان والفوائد البلاغية أولها أول فائدة بلاغية من الصورة المباركة يمكن أن نخرج بها الاستفهام للتعجيب والتشويق في قوله أرأيت الذي يكذب بالدين هذا أسلوب بلاغي جميل يمكن أن يستعمله المخاطب كأهل الخطابة وأهل التوجيه في جلب انتباه الناس مثل أن يبدأ كلامه بسؤال أرأيتم أيها الناس لو كذا وكذا انظر إذا وقع السؤال الناس كل الناس تشرب أعناقهم هذا أسلوب قرآني بديع الاستفهام للتعجيب والتشويق الفائدة البلاغية الثانية الإيجاز بالحذف الإيجاز بالحذف حذف ماذا حذف الشرط في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يعني حذف الشرط يعني هذا الذي يكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم وهذا أسلوب بلاغي إذا كأنه قال إذا حذف قوله مثلا إذا أردت أن تعلم حدي السورة البلاغية التوبيخ والذنب التوبيخ والذنب في قوله فويل للمصلين وأتى بالظاهر بدل الضمير مع أن الغالب في القرآن يؤتى بالظمير فويل لهم مما كسبت لهم يؤتى بالظمير لكن هنا أتي بالظاهر زيادة في توبيخهم وشتمهم وتوعدهم ومن فوائد السورة البلاغية الجناس الناقص في قوله تعالى يمنعون المعون ومن فوائد السورة البلاغية مراعاة الفواصل ورؤوس الآيات ساهون يراؤون ماعون كلها نفس الوقف انظروا إلى هذه الوجوه من البديع والبيان التي تضمنت هذه الصورة المباركة ويستفاد منها فوائد كثيرة هذه الصورة اول فائدة يمكن أن نخرج بها من هذه الصورة المباركة بلاغة القرآن حيث أنه يستعمل, يستعمل الأساليب التي تشد الانتباه وتشوق السامع في قوله أرأيت الذي يكذب بالدين ويستفاد من هذه الصورة أن التكذيب بالدين أمره عظيم لأن هذا الاستفهام هو للتشويق حقيقة لكنه فيه شيء من الإنكار أيضا ينكر على من, على من يكذب بالدين والدين قد سبق لنا معنى هو البعث والجزاء والحساب ويستفاد من هذه السورة المباركة أن الذي يكذب بالدين كافر فالتكذيب بالدين كفر والعياذ بالله الذي يكذب بالبعث بعد الموت أو بالجزاء أو بالحساب أو بالعقاب أو بشيء من ذلك سواء كذب على وجه التفصيل أو كذب على وجه الإجمال نفس الشيء ولو بجزئية واحدة فهو كافر مكذب لله ورسوله ويستفاد من هذه السورة تحريم داعي اليتيم يعني دفعه وقهره وظلمه تحريم قهر اليتيم ويستفاد من هذه السورة عظمة القرآن بل عظمة الإسلام أيضا وأن الإسلام دين الرحمة لأنه يأمر بالإحسان لليتام ويستفاد من هذه السورة وجوب الاحسان لليتيم والإسلام ضمن حقه كاملا ويستفاد من هذه السورة أن الإسلام أيضا رعى أحوال المساكين والمحتاجين حيث أنه أمر بإطعامهم وإطعام المساكين إما أن يكون على سبيل التعيين أو على سبيل الكفاية قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية الأصل في إطعام المسكين أنه فرض كفاية يعني إذا جاء مسكين في هذه القرية وكلنا مسلم هل يجب علينا كلنا أن نطعمه لا إذا قام بذلك أحد مننا سقط الواجب هذا فرض الكفاية لكن لو بات طاويا جائعا يتضور كلنا نأثم كلنا نأثم ويستفاد من هذه السورة ان عدم الحظ والحث على اطعام المسكين من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ويستفاد من هذه الصوره أن دع اليتيم وقهره وظلمه وعدم اطعام المسكين والحظ على اطعامه بل عدم الحظ والحث على اطعامه من صفات اهل الكفر واهل التكذيب واهل الانكار ويستفاد منه أنه لا يشترط أن يكون الإنسان مكذبا للدين حتى يدعى اليتيم وحتى لا يحظ على طعام المسكين قد يكون لا يؤمن بيوم الدين وبالدين ويحظ على طعام المسكين بل ويطعم المسكين ويرأف باليتين فالذي ذكر هنا على السبيل المثال فقط نموذج من أعمالهم هذا نموذج نجد نجد وإلا قد نجد مؤمنا بالدين وهو لا يحض على طعام المسكين ويدعو اليتيم ونجد أيضا مكذبا بالدين ويفعل العكس يحض على طعام المسكين ويحث على طعامه بل ويطعمه آه. ولا يقهر اليتيم لكن هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا ينفعه لماذا؟ لأنه كافر والله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل من مات على الكفر مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل النار لثبوت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار خلاص لو كان يسقي, يسقي الضمأ ويطعم الجياع ويحسن للأرى مستحيل إذا كان مكذب لمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر في النار طيب ثوابه ثوابه إما في الدنيا إما في الدنيا بتعجيل الحسنات بزخره في الحياة الدنيا يفتح الله عز وجل عليه من خزائن الخيرات أو أنه في الآخرة بتخفيف العذاب لأنه ثبتت النصوص بتخفيف العذاب عن بعض الكفار مثل, إيش أبي طالب مثل أبي طالب لأن الكفار يتفاوتون في العذاب في النار نعم كما يتفاوت أهل الجنة في الجنة الفايدة لا ولا ما, ما العدد الأخيرة نعم ويستفاد من, هذا من هذه الصورة فائدة عظيمة أن القرآن والإسلام عموما دين يقوم على إصلاح علاقة العبد بربه وإصلاح علاقة العبد بالعباد ما هو عبادة فقط لا فيه أيضا عباد لهم حقوق فكما أن لله حقا علينا فكذلك لعباد الله, سبحان... نعم، لعباد الله سبحانه وتعالى حقوقا ومنهم اليتيم والمسكين فهو دين الرحمة والشمول والكمال وشريعته هي الشريعة الغراء الساملة الكاملة فسبحان من أنزلها ويستفاد من هذه الصورة الكريمة أنها منهج علمي لطلبة العلم وللباحثين وللذين تخصصوا في هذا العلم وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على بعض النصوص دون أن ينظر في الأخرى وأن يأخذ بأطراف الأدلة دون أن يأخذ بالأطراف الأخرى أي في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ولذلك أك أكثر القراء أكثر علماء القراءة يمنعون الوقف على, إيش؟ على كلمة المصلي فإذا قرأت فويل المصلي لا تقف أغلب القراء جعلوا الوقف هنا ممنوعا ينبغى ان تصلها حتى لا يقول قائل كما قال, إيش؟ كما قال الشاعر الماجن وش قال؟ نعم داعي يقول داعي المساجد للعباد سكنها وسر الى حانه الخماري يسقينا ما قال ربك ويل للذين سكروا وانما قال ويل للمصلين كل بالله بعض الناس هكذا يستدلم بهذه الآيات لا ما في صلاة أنتم متعوعدون بالويل إذا كان احنا متوعدين إذا سهونا عن الصلاة نعوذ بالله من الويل والثبور لكن أنتم متركتموها من الأصل أنتم شر ولذلك هذا منهج علمي مفيد جدا للطالب أن يقتصر على النظر إلى حديث واحد او إلى آية واحدة ينبغى أن يكون ملما بكل الأدلة حتى يكون قوله موافق للصواب فلابد له من البحث ويتفرع على هذه الفائدة فائدة فقهية في مذهب الإمام مالك في باب الشهادات الإمام مالك رحمه الله يرد شهادة من جاء يشهد بدون أن يطلب منه الشهادة إذا جاء في مجلس القضاء أنا أعند شهادة يقول له ارجع من الذي طلب منك إلا إذا استشهد يعني إذا طلب, إذا طلب منه أن يشهد وتكون شهادته كاملة يعني أن يكون قد سمع القول كله او رأى المنظر كله حتى يشهد وتصح شهادته في القضية ومثل لذلك بهذه المسألة مثل لو قام إنسان فقال لشخص لك عندي فرس ولي عندك مئة دينار فيأتي شخص يسمع مئة دينار يذهب يقولها القاضي وش يقع الظلم على المشهود له لا بد أن يسمع إيش يسمع القضية من أولها إلى آخرها ويستفاد من هذه السورة الكريمة التوعد بالويل والعذاب لمن تهاون بهذه الصلاة من قوله فويل للمصليين ويستفاد من السورة أن السهوة عن الصلاة والتهاون بها من كبائر الذنوب لأن الله رتب على ذلك عقوبة خاصة والكبار تعرف بالحد لا بالعد كما قال شيخ ديسلام ويستفاد من هذه السورة أن الذين يتهاونون بصلاتهم كثيرون لأن الله ما قال فويل للمصلي قال للمصلين بالجمع الذين هم عن صلاتهم ساهون إذن دل ذلك على كثرتهم فاحذر أيها الأخ الكريم أن تكون منهم إياك أن تكون منهم عاذني الله وإياكم من حالهم ويستفاد من هذه من هذه السورة أن الإنسان ليس بمجرد إقامة الصلاة يشهد له بالخير وبالصلاح وبالنجاح قد يكون من المصلين ولكنه ممن حقت عليه كلمة العذاء لأنه سبب ذلك لنفسه فإذا كان الذي توعد بالويل إذا تهاون بالصلاة فكيف بالذي لا يصلي من الأصل إذن فيها فائدة ايضا فيها تحذير لتارك الصلاة بالكلية لأنه إذا كان الذي يصلي ويتهام المتوعد بالعذر والذي لا يصلي من باب من باب أولى ويستفاد من هذه السورة أن السهوة في الصلاة لم يترتب عليه وعيد السهوة النسيان فيها مثلا ينسى ركعة سجدة أن ينسى شيئا لأن الله قال عن صلاتهم مقل في صلاتهم كما قال مصعب ابن أبي صعد بن وقاص الحمد لله الذي قال نعم مثل ما قال ابن يسار نعم نعم ابن قال الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاتهم سهون ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان ينبغي عليها أن يحافظ على هذه الصلاة حتى لا يصدق عليه هذه الأوصاف الوخيمة ويستفاد من هذا الحديث أن أهل المعاصي يجوز التشنيع بهم وتهديدهم بعض الناس يقول لا بالرفق لا تذكر العقوبة ليش؟ القرآن يذكر والفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة يعنف على أهل المعاصف فيه أناس معاندون فيهم عنات فيهم مكابرة لا يريدون أن ينقادوا من أول يوم لا ينفع فيهم الترغيب ترغيبه بالجنة لا ينفع فيه رهبه اذكر له العقوبة يخاف وهذا أسلوب قرآني والقرآن يعالج هذه الظواهر يعالج أهل المعاصي ويعالج أهل الكفر يفضح حالهم ويكشف أسرارهم ويذكر معاصيهم ويستفاد من هذه الصورة المباركة خطر الرياء خطر الرياء في قوله الذين هم يراؤون والرياء محبط للعمل كما قلت الرياء والرياء محبط للأعمال كما أسلفنا ويستفاد من, هذا من هذه السورة أيضا أن الرياء في الغالب يكون من أعمال المنافقين كما أن التهاون بالصلوات هي من أعمال المنافقين وكلما كان الإنسان مؤمنا مخلصا كلما كان بعيدا عن التهاون بالواجبات وكان مخلصا في نيته لرب الأرض والسماوات جعل الله أن يكمله خطر الرياء وقد بينا أحكام الرياء وتعريفه وها هنا مسألة ولفته يسيرة وهو أن الإنسان لا ينبغى يترك العمل الصالح كما أسلفنا خوفا من الرياء أخلص النية واسأل الله عز وجل الإخلاص ثم امضي في شأنك قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الخفي فإنه أخفى من دبي بالنمل الحديث رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قالوا يا رسول الله كيف نتقيه اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل عرفت دبيب النمل صوت مشي النملة قالوا كيف نتقيه قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اكتب هذه واحفظها وحافظ عليها في السجود في صلاتك المكتوبة والمسنونة اجعلها دائماً على لسانك اللهم إني ثم تحفظها معي بالشريط اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه دائماً هكذا طيب فلو قال قائل إذا جاء إنسان وأثنى علي خيراً قال يزاك الله خير على هذه الخطبة على هذه المحاضرة على هذا العلم على هذه الدعوة على هذا المال الذي تصدقت به على هذا الخير الذي فعلته وش أسوي أنا؟ نقول أبشر بالخير فإنه ثبت في صحيح المسلم من حديث أبي ذر أن الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه جاءه رجل قال يا الله إن أحداً يفعل العمل ويثنى عليه خيراً يقال له الزكرة الله خير والله ما شاء الله اللي عملت ونخشى قال تلك عاجل بشر المؤمن تلك عاجل بشر المؤمن أي أن هذه من البشائر على أن عمله مقبول عند الله عز وجل فأبشروا أيها الموحدون ولا تقنطوا من رحمة الله لكن دائما ينبغى أن يراقب الإنسان قلبه دائما في كل عمل لأنه قد يكون الإنسان مخلص في هذه الصلاة مرائيا في صلاة أخرى فمسألة مجاهدة النفس ومحاسبتها محاسبة النية دائما وأبدا هي مستمرة إلى أن تلقى الله خطر الرياء ويستفاد من هذه السورة خطر منع المعون عند الضرورة عند الضرورة إذا اضطر إنسان لهذا المعون الذي عندك فانه لا يجوز لك أن تبخل بما من الله عليك لأن الله توعد ماذا منع المعون ما المانعين للمعون فقال الذين هم يراؤون ويمنعون المعون ويستفد من هذه الصورة أن الإنسان ينبغي أن لا تكون هذه الأمور في يده في قلبه بل في يده وأن كل شيء ملك لله عز وجل وأن كل شيء ملك لله ويستفاد من هذه الصورة فائدة عظيمة اجتماعية أن, الانسان عليهم أن الناس عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم لأنهم إذا جعلوا نعم يتبادلون المواعين ماذا يحدث بينهم الإلفة والرحمه والمحبة فهذا منهج الإسلام فإذا قال قائل ولو كانوا كفارا إيه. أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه كما صح كان في أرض لأهل الكتاب يسكن مع النصارى مع الصحابة فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة هل نأخذ الأواني من أهل الكتاب نعم أنأكل في آنية الكفار نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن لا تجد غيرها فاخذوها واخسلوها نعم فاخسلوها وكلوا فيها. وكلو فيها اذا اثطررنا فلا بأس لكن عند الحاجة الماسة اذا ما وجدنا معونة عند الحاجة الماسة حتى لا يذل الإنسان نفسه لغير المسلم لا يذل المسلم نفسه لغير المسلم نعم فاذا ما اضطررت فاخذ اه هذا ذا كان معون يطبخ فيه طيب وذا كان معون من ما وعين البناء الإسلام يعالج كل هذه القضايا لا أترك شقيقة ولا رقيقة ولا دقيقة طيب إذا كان معون للنجارة أو البناء أو الدهن ويش نسوي واحتجنا إلى هذا الجار مثلا نأخذ منه لا بأس إذا احتجت لكن إياك أن تترك له الفرصة حتى يمتن عليك لا, تج... لا تترك له من. فصنع لك معروفاً لا بد ان تنتهز الفرصه حتى ترد له هذا المعروف وزياده ليش حتى لا يمتن عليك قلنا اعطيته كذا لانهم يفرحون بهذا بارك الله لي في القران العظيم ونفعني واياكم فيه من الايات وذكر الحكيم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجرنا واياكم يستمعون القول فاتبعون احسنه ان ينفعنا بهذا القران وان يطهر قلوبنا بال